وَلَهُ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وحفظناها من كل شيطان الرجيم، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، والأرض مدّدناها، وألقينا فيها رواسها، وأندتنا فيها، وأندتنا فيها من كل شيء موزون.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 إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من غوص الصال من حمأ مسنون والجن خلقناه من قبل من نار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 ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبع عبادي أن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 قال أبشرتموني على أم سني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكم من القانطين قال ومن يقنت من رحمه ربه إلا الضال قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا ذا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين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 فاسري باهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد ولا يلتفت منكم احد وانضو حيث تؤمرون وقضينا اليه ذلك الامر ان ندبرها اولئك مقطوع مصبحين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 لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمون فأخذتهم الصيحة مشرقيين فجعلنا عليها سافلها وأنطرنا عليهم حجارة من سديل إن في ذلك لآيات للمتوسّمين وإنها لب سبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لدي إمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.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 لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك لمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين